يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم تتخذ من دونه أولياء؟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 Jalal kum, min avfus kum, azvaja, ve min alnam azvajay, ıdrak kum fii. Lisek mithmihi şeyu, ve hu alsemiyu albuciy. Lhu maqalidu semawat ve al. لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي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 İzlediğiniz وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْنَا كَرِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبًا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب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 له فيها حسنا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُنَّ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِيَّاهُ إِلَّا هُوَ يَخْتَمُ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وهو والذي يقبل التوبة عن عباده ويغفر عن السيئات ويغفر عن السيئات ويعلم ما تفعلون.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 وهو على جمعهم إذا يشاء قدير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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره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 شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأذقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم أقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفطون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ يَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق هؤلاء لهم